الذين اخرجوه من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا الا يقولوا ربنا الله ونعلم لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات مساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله هو القوي